بسم الله الرحمن الرحيم لا أغسم بهذا البلد وأن تحلهم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أي أحسب أن لن عليه أحد يقول أهل التمال اللبدا أي أحسب لم يره أحد ألم نجعل له عينين ورسان وشفتين وإذيناه النجدين فلقتح من عقبة ومأذراك من عقبة فك رقبة أو إتعام في يوم ذي مسقبة يتيما زى مقربة أو مسكينا زى متربة ثم كان من الذين آمنوا وتعاصوا بالصبر وتعاصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنى والذين كفروا بآياتهم المشأمة علي النار مؤصلة.